استو استو اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 فَإِذَُ فِي خَفِ الصّورِينَفْخَةُ وَاحِدَا وَحُمِلَةِ الْ الأرْرضُ وَالْجِبالَانُ فَدُكتَ دَككَّةَ واحِدًا فَيَوْمَئِذِ وَقَعَةِ الواقِعَ وَن شَبَّّةِ السَّماءُ فَهِيي يَوْمَئِذِ واهية وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَنَانِيَهَ يومئذ, يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى منكم خافية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 عالية قطوفها دانية كلوا واشربوها هنيئا بما اسلفتم هنيئا بما اسلفتم في الايام القالية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 فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله